يرسل في السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون لله وقرا ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد طالقت الاقوام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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إصراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ومكرون مكرون كبروا وقالوا لا تذرن آلهتكن ولا تذرن ودوا ولا شواعوا ولا يومث ويعلق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الضالين إلا ضلالا مما قضي آتهم أغرقوا فولقوا. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْصَارًا وَقَالَ انصُرْ رَبِّي لَا تَدَعْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَدَعْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا وَلَا يَلِ كفارا رب اغفر لي وli walidayya wa liman daqala bayti ya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat